فلا الذين ارسل اليهم ولا المرسلين فلا يوم القيامه الامم التي ارسلنا اليها رسلنا عما اجابوا به الرسل ولا الرسل عن تبليغ ما امروا بتبليغه وعما اجابتهم به اممهم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها لا يغيب عنا منها شيء وما كنا غائبين عنهم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 فاولئك هم الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون ومن رجحت عند الوزن كفه سيئاته على كفه حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك يوم القيامة بسبب جحدهم بايات الله ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها اسبابا للعيش فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك لكن شكركم كان قليلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم لأصرفهم وأضلهم عنه كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم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 وَيَا أَدَمُ اسْكُن أَن تَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقَرَّبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ اللَّهُ لِأَدَمَّ يَا آدم اسْكُن أَن تَ وَزْوَجَتُكَ حُوَّاءَ الجنة فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتما ولا تاكلا من هذه الشجره شجره عينها الله لهما فانكما ان اكلتما منها بعد نهي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 ظهرت لهما عوراتهما مكشوفة فأخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليسترى عوراتهما وناداهما ربهما قائلا ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة وأقل لكما محذرا لكما إن الشيطان عدو لكما بين العداوة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 ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم وتمتع بما فيها إلى أجل مسمى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال الله مخاطبا آدم وحواء وذريتهما في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من اجال وفيها تموتون وتدفنون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 قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قل يا محمد لهؤلاء المشركين ان الله امر بالعدل ولم يامر بالفحشاء والمنكر وأمر أن تخلصوا له العبادة عموماً وعلى وجه الخصوص في المساجد وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة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 وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرضوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم البسوا ما يستر عوراتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك ولا تتجاوزوا حد الحلال إلى الحرام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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله؟ قل أيها الرسول إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا وان شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها كافر لأن الجنة محرمة على الكافرين مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون لأنهم الذين ينتفعون بها قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ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 يا بني آدم إما يأتين رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فانهم اصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها ابدا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم, فأتهم عذابا ضعفا من النار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 ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال السادة المتبوعون لأتباعهم ليس لكم أيها الأتباع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 ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها ابدا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار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 If we already found what we promised our Lord is true, then did you find what we promised your Lord is true?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 ونادى هؤلاء الرجال اصحاب الجنه تكريما لهم قائلين سلام عليكم واصحاب الجنه لم يدخلوا بعد وهم ياملون دخولها برحمه من الله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 ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقال الله موبخا الكفار أهؤلاء هم الذين حلفتم ألا ينالهم الله برحمه من عنده؟ وقال الله للمؤمنين ادخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه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 وَإِنَّ لَنْ نُسَعِفَكُمْ بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَ وَلَعِبَوْ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا مخلصين في الدعاء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 فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء فعنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه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 لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم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 أبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب وَأَعْلَمُ مِنَ الله سُبْحَانَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ مِمَّا عَلَّمَنِي عَن طَرِيقِ الْوَحْيِ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله لا لنعلم أنك ياهود في خفة عقل وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده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 قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قومه له اجئتنا يهود لتامرنا بعباده الله وحده ولنترك ما كان يعبده اباؤنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم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 فأنجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمه منا واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا باياتنا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 الذين يستضعفونهم أتعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسولا من الله حقا فأجابهم المؤمنون المستضعفون إن بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومنقادون وبشرعه عاملون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال المستعلون من قومه انا بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون فلن نؤمن به ولن نعمل بشرعه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 اتاتون الفعلة المنكرة المستقبحه وهي اتيان الذكور هذه الفعلة التي ابتدعتموها فلم يسبقكم الى ارتكابها احد انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وما كان رد قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق اخرجوا لوطا وأهله من قريتكم انهم اناس يتنزهون عن عملنا هذا فلا يليق بنا ان يبقوا بين ظهرانينا فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين فسلمناه واهله حيث امرناهم بالخروج ليلا من القريه التي سيقع عليها العذاب الا امراته صارت مع الباقين مع قومها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 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَبِيلَةِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ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 فان عاقبتهم كانت الهلاك والدمار وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم وقالوا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 بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب أفأمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلاً وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم؟ او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون او امنوا ان ياتيهم عذابنا اولا النهار وهم لاهون غافلون لانشغالهم بدنياهم اف مكر الله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 وأما الموفقون فإنهم يخافون مكرا فلا يغترون بما أنعم به عليهم وإنما يرون من نته عليهم فيشكرون أَوَلَمْ يَهْدِي الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَأْ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِ الْأُمَمِ الَّتِي أُرْسِلَ إِلَيْهَا الرُّسُلُ مِنْ وَفَاءٍ وَالْتِزَامٍ بِمَا أَوْصَاهُمْ اللَّهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُمْ مِنْ قِيَادَةٍ لِأَوَامِرِهِ وَإِنَّمَا وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ خَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ الله.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 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ من رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ معي بَنِي إِسْرَائِيلٌ قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بأن لا أقول عليه إلا الحق قَدْ جِئْتُكُمْ بِحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِي وَأَنِّي مُرْسَلٌ من ربي إِلَيْكُمْ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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ فَأَجَابَهُمْ مُوسَى وَاثِقًا بِنَصْرِ رَبِّهِ لَهُ غَيْرَ مُبَالٍ بِهِمْ إِرْمُ حِبالَكُمْ وَعِصِيَكُمْ فَلَمَّا أَلْقَوْهَا سَحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ بِصَرْفِهَا عَنْ صِحَةِ إدْرَاكِهَا وَأَرْعَبُوْهُمْ وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن ارمي موسى عصاك فرماها فانقلبت العصا حية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 وَإِنَّ مُسْتَعْلُونَ عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَالصُّلْطَانِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قال موسى موصيا قومه يا قوم اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع اليكم واصبروا على ما انتم فيه من الابتلاء فان الارض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها والله يداولها بين الناس حسب مشيئته ولكن العاقبة الحسنة في الارض للمؤمنين الذين يمتثلون اوامر ربهم ويجتنبون نواهيه فهي لهم وان اصابهم ما اصابهم من محن وابتلاءات قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا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 فلما أَفَاقَ قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام أربعين لَيْلَةً وكلمه ربه بما كلمه من الْأَوَامِرِ والنواهي وغيرها تاقت نفسه إلى رُؤْيَةِ ربه فسأله أن ينظر إليه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 فخذ ما اعطيتك من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة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 تضرعوا إلى الله فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجز المفترين ان الذين صيروا العجل اله يعبدونه سيصيبهم عذاب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياه لاغضابهم ربهم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 إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واصطفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه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 والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف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 ويحرم عليهم المستخبثات منها ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم وعظموه ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار واتبعوا القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا عَرَبُكُمْ وَعَجَمُكُمْ الَّذِي لَهُ وَحْدَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات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 وقسمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم أن اضرب يا موسى بعصاك الحجر فضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائلهم الاثنتي عشرة قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى وظلنا عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيبا اللحم يشبه السماني وقلنا لهم كلوا من طيبات مَا رزقناكم وما نقصونا شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا به فقالوا حبة في شعره عوضا عما أمروا به من طلب المغفرة وغيروا الفعل الذي أمروا به فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنع رؤوسهم فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا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 فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها وإذ قالت امه منهم لمتعظون تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا قلنا لهم أيها العصاة كونوا قردة أذلاء فكانوا كما أردنا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب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 وَأَنَّهُ لَا غَافُورَ لِذُنُوبِ مَن تَابَ مِن عِبَادِهِ رَحِيمٌ بِهِمْ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَفَرَّقْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ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 أخذوا التوراة من اسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم وإن يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء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 أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أنما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه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 وَإِذْنًا تَقُنَّ الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ واذكر يا محمد اذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني اسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراه فصار الجبل كانه سحابه تظل رؤوسهم وايقنوا انه ساقط عليهم وقيل لهم خذوا ما اعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمه وتذكروا ما فيه من الاحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء ان تتقوا الله اذا قمتم بذلك وَإِذْ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا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 فتهلكنا بما فعل المبطلون أو تحتجوا بأن اباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتمهم عليه من الشرك فتقولوا أفتآخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَاقْرَأْ أَيُّهَا الرَّسُولُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ خَبَرَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَعْطَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَعَلِمَهَا وَفَقَ الْحَقَّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا بل تركها وانخلع منها فلحقه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 أولئك هم الغافلون ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها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 فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب إن كيدي قوي فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخذلان أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين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 يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألك هؤلاء المكذبون المتعنتون عن القيامة أي وقت تقع ويستقر العلم بها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 فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَلَمَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُمَا وَأَعْطَاهُمَا وَلَدًا صَالِحًا كَمَا دَعَوَا صَيَّرَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ فِيمَا وَهَبَهُمَا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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ وَإِن تَدْعُ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ هَٰذِهِ الْأَصْنَامَ الَّتِي تَتَّخِذُونَهَا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَى الْهُدَى لَا يُجِيبُكُمْ إِلَىٰ مَا دَعَوْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَا يَتَّبِعُكُمْ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 ألهم ارجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ أَلِهَؤُلَاءِ الْأَصْنَامِ الَّذِينَ اتَّخَذْتُمُوهُمْ آلِهَةً أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا فيسعون فِي حَوَائِجِكُمْ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَدْفَعُونَ بِهَا عَنْكُمْ بِقُوَّةٍ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يبصرون بها مَا غاب عنكم فيخبرونكم.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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَإِن تَدْعُ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ أَصْنَامَكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَى الِاسْتِقَامَةِ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ وَتَرَاهُمْ يُقَابِلُونَكَ بِأَعْيُنٍ مُصَوَّرَةٍ وَهِيَ جَمَادٌ لَا تُبْصِرُ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 وإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذَا أَحْسَسْتَ أَيُّهَا الرَّسُولُ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَصَابَكَ بِوَسْوَسَةٍ أَوْ تَثْبِيطٍ عَن فِعْلِ الْخَيْرِ فَالْتَجِئْ إِلَى اللَّهِ وَاعْتَصِمْ بِهِ فَإِنَّهُ سَمِيعٌ لِمَا تَقُولُ عليم بالتجائك فسيحميك من الشيطان ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ان الذين اتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه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 وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب ولا يمسكون لا عن الإغواء والإضلال ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر وإذا لم تأتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها وإن لم تأتهم بآية قالوا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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأُوصِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لِقِرَائَتِهِ وَلَا تَتَكَلَّمُوا وَلَا تَنْشَغِلُ بِغِيرِهِ رَجَاءَ أَنْ يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين واذكر ايها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه